آراء الفلاسفة المعاصرين في الحقيقة الالهية كانوا تقدمون يقولون بالاله المقيد لانهم يؤمنون بتعدد الالهه او بوجود الهين اثنين يتناظران ويتغالبان وهما اله الخير واله شر او اله النور واله الظلام ولما شاع الايمان بالتوحيد بطل القول بالاله المقيد لان الاله الواحد لا يحده شيء ولا تحيط به القيود والنهايات وكل ما قبلته العقول الفلسفية في حقه أن قدرته جل وعلا لا تتعلق بالمستحيل ولم يقبل بعض المتكلمين حتى هذا القول لأنهم رأوا أن الاستحالة نوع من التقييد الذي تتنزله عنه قدرة الله ثم عرف الناس أن الأرض قرة سيارة تدور في الفضاء كما يدور غيرها من السيارات وعرفوا مذهب النشوء والتطور فقال لهم دعاته إن الإنسان حي كسائر الأحياء التي نشأت على الأرض وتحولت بها أحوان البيئة من طور إلى طور ومن طبقة إلى طبقة في مراتب المخلوقات فتواتر القول بما كان لهذين الكشفين من الأثر الخطير في نظرة الإنسان إلى الكون ونظرته إلى نفسه ونظرته إلى حقيقة الحياة كان يحسب أن الأرض مركز الوجود وأنه هو مركز الأرض أو غاية الخلق كله في الأرضين والسماوات وكاد يحسب انه شيء علوي مسخر له الاكياء الارضيه ولا يحسب انه فرع من فروع الشجره التي نبتت منها سائر الفروع فتغير نظره الى الكون ونظره الى نفسه ولكن هل تغير نظره الى الله لم يكن ذلك حتما لازما من نتائج العلم بدوران الارض او العلم بمذهب الصوفي والارتقاء لانهما خليقان اي حدى من قدره الانسان ولكنهما لا يحدان من قدرتي لا وغايته هنالك ان هذا زين التشفين قد زعزع عقائد اناس من المتدينين الذين اخطاوا فهم الدين فحسنوا ان الدين يفرض عليهم الايمان بدوران الشمس حول الارض وانقطاع العلاقه الجسديه بين الانسان وسائر المخلوقات اما الذين تعقلوا هذين التشفين فلم يغيروا ايمانهم بالله بل وجدوا فيهما دليلا جديدا على اتساع الكون وانتظام قدره الله في خلقه من اهون الاشياء الى ارفع الاحياء فمن اين اذا جاءت هذه النزعه الحديثه في بعض الفلسفات العصريه التي تؤمن بوجود الله ولكنها تقيده بقوانينه او تقيده بنواميس الماده والقوه او تفيض في هذه الوجهه فتزعم انه من ثمرات التطور في الكون الشامل او انه عنصر من عناصره التي تضبطه احيانا وتنضبط به في كل حين ليس ذلك من احياء مذهب النشؤ والاصتقاء ولا هو من احياء القول بدوران الارض في الفضاء كما جاء في بعض الاراء ولكنه من نتائج الاطوار الاجتماعيه وليس من نتائج الكشوف الفلكيه او العلميه واشبه الاطوار الاجتماعيه بايحاء هذا المعنى هو طور الحكومه المقيده في سياسه الارضيه ان الملك المقيد بقوانينه وبشيئه شعبه ومقتضيات ملكه هو احدث الافكار العصريه في اطوار اجتماعه وليست النقله بعيده بين سفير الحاكم في الارض وتقييد الحاكم في جميع الاقوان وربما كانت هذه النقله غريبه في بعض الامم الشرقيه التي تعودت ان تدير ملوكها بكتابها السماوي في شؤون المعاشي وشؤون المعابد على سواء ولكن الكتب الدينيه التي امن بها الملوك الغربيون لم تتعرض للشؤون المعاشيه فكرتهم المطلقه في وضع الشرائع لهذه الشؤون فلما سهل على الاذهان عندهم ان تتصور الحاكم المطلق مقيدا بعد انغلاقه الطويل في سياسه الشروب لم يصعب عليها ان تقبل القيود لكل حكم مطلق لم تكن له قيود لقد كان الانسان يؤمن بانه مركز الوجود ولكنه كان يخضع للملوك المطلقين فلم يكن في وسعه ان يتخيل كيف يجوز الحساب أعتقد سيد على ملك الملوك في جميع الاراضي والسماوات ثم عرف ان الارض ليست مركز الوجود وانه هو فرع من فروع شجره الحياه فكان خبيقا بهذه المعرفه ان تزيده خضوعا على خضوع وان ترضيه من اقدار الهيه بكل ما تفرضه عليه ولكنه صغرا من جانب وكبرا من جانب صغرا في الكون وكبرا في حياته السياسيه وراح يحاسب الحاكمين الذين كانوا مطلقين وتعود اي يشاركهم في القوانين وقد كانوا وحدهم مصدر القوانين ليس بالمستغرب في هذه البيئه الاجتماعيه ان تنشا بينها عقول تسير السلطان المقيده في الكون كله وحيث ما قام قائم بالتصريف والتدبير وقد ساد لها فهم التقييد حيث لم يكن قبل ذلك سائغا في الواقع ولا في التفكير ان وظيفه الملك فيها وظيفه اسميه وان حامل التاج هناك لا يتعرض لسياسه حكومته إلا بمقدار ما يدعوه رعاياه وليس من محض المصادفات كذلك أن يكون البادئ بها هو جون ستيوارت ميل صاحب المراجع المعتمدة في مباحث الحكومة النيابية ومباحث الحرية والدستور وصاحب الوظيفة التي تخلى عنها في شركة الهند الشرقية حين آلت إدارتها إلى سيطرة الحكومة البريطانية وقد ورد جون ستيوارت ميل في أوائل القرن التاسع عشر الف وثمانئة وستة يله 1873 واقترت حياته كلها بانشط الاطوار في الرقابه البرلمانيه وحركات التوسع في حقوق الانتخاب قدبر في حكومه الكون وعينه لا تتحول عن حكومه الارض وعلاقه المحكومين فيها بالحاكمين ولم يكن جون سيورث ميل من الفلاسفه الالهيين ولا من المعنيين كثيرا بما وراء الطبيعه او حقائق الاديان وقد أنكر أبوه جميع عقائده الدينية في أواخر حياته ولم يكن في مبدأ حياته من ذوي التدين ولا الإتقاد فلا جرم ينظر بده إلى إله الكون ومدبر العالم فلا يستكبر عليه قيود المادة والنواميس وإنما عرفت فلسفة ميل في الدين من رسائله الثلاث التي كتبها عن بيانه ولم ينشرها في حياته ولكنه أودعها صفوة آرائه في هذا الموضوع ونعله قد اودعها كلمته الاخيره فيها الرساله الاولى عنوانه الطبيعه منها صفها ان سلوك الطبيعه ليس بالسلوك الذي يجتذبه الانسان في طلب الكمال وان الانسان خليف اي يروضها ويقودها لا ان يتخذها قدوه له في ادابه ومعاملاته ومن ثم لا يرى انها من خلق اله رحيم قادر على كل شيء لانها قد افهمت بالقسوه والالم والعذاب وقل ما يظفر الإنسان منها بخير أو بركة غير ما يحصله هو بالسعي الحثيث والجهد الشديد والرسالة الثانية عنوانها فائدة الديانة وخلاصتها أن الديانات قد أفادت قديما في تعليم الإنسان مكارم الأخلاق ومحاسن العادات وكان في المرجع الوحيد الذي كان يرجع إليه في التفرقة بين الحسن والقبيح والمباح المحذور ولكنها قيدت عقله بأحتامها وفوضها أعجزته عن التفكير في مضامينها والتخلص من عيوبها وعنده أن العقائد الانسانيه كافيه في تهذيب الناس وقيادتهم بعد زوال العقائد التي تقوم على ما وراء الطبيعه لولا مزيه هذه العقائد لا توجد في العقائد الانسانيه وهي تعزيه النفس برحمه الله ودوام الحياه في العالم الاخر ولا مانع عقلا ولا علما في راي من ان يصح وعد الديانات بالحياه بعد الموت ورسالته الثالثه على الربوبيه وفيها يعترف الفيلسوف بنظام الكون ولا يستريح الى تفسير ظواهر الحياه بمذهب النسوع والارتقاء الا انه يعود فيقول ان هذا النظام لا يثبت وجود الاله القادر على كل شيء ولا يلزم منه ان مدبر الكون اله مطلق القوه والكمال لان الدنيا على ما فيها من النظام لا تخلو من الاثاث والشرور التي لا يرتضيها اله وهو قادر على تبديلها الله الوجود المحيط بخير المخلوقات وسعادتها ولكنه محدود القدره والاراده منصرف العنايه الى امور كثيره غير امور الناس ودائم على تدبير الماده والقوه وتطويعها لما يرتضيه كانت هذه الاراء مقدمه لظهور القول بالالهيه المقيده في العصر الحديث وكانت في اراء جون ستيوارت ميل نواه اخرى لظهور هذا المذهب على اختلاف صوره لانه كان يقول بالتيمياء العقليه ويعني بها ان امتزاج الافكار تنشا عنه افكار فكريه جديده لم تكن بينه في الافكار المتعدده قبل امتزاجها كانها العناصر الماديه التي يمتزج بعضها ببعض فتنبتك منها ماده جديده لم تكن بينه في عناصرها الاولى واشهر امثله على ذلك تولد الماء من الهيدروجين والاكسجين وكلاهما مخالف للماء في خصائصه ومزاياه وشاع في اواخر القرن ال19 واوائل القرن ال20 صيغ القول بالنشوء والارتقاء ثم شاعت على افقه فلسفه نسبيه التي قررها اينشتاين وقرر فيها ان الفضاء رباعي الابعاد وان البعد الرابع هو الزمان الا يتعس قياس حركه من الحركات بالطول والعرض والعمق وحدها دون ان نضيف اليها الزمان وهو البعد الرابع المكمم لهذه الابعاد قال جون ستيوارت ميل كانت نواة للفلسفه الالهيه الحديثه في البلاد الانجليزيه وساعدتها الاراء التي تتابعت على اثرها واحده بعد اخرى فلم يكن يظهر من الفلاسفه الانجليز في القرن ال20 فيلسوف واحد يخلو منهجه من اثار هذه الاراء متجمعات او متفرقات وفي وسعنا ان نطلق عنوانا واحدا على هذه المذاهب في جملتها لانها تقوم على اساس واحد وإن تنوعت في التخريج والاتجاه فيكون لها صالحه ان تسمى باسم التطور البيطقي او التركيب المنتخب على حد سواء ويقتضى بعد هذه التسميه من تلخيص المذهب كله فيما يتصل بموضوع هذا الكتاب ومن المتعذر مع هذا ان نلخص المذهب كله كما شرحه جميع الكتابين فيه فقد خاض في شرحه وتخريجه طائفه من الفلاسفه يتجاوزون ال20 ودخل كل منهم منحاً يعارض به زميله في لباب المذهب أو قشوره فليس من المفئي في مقصدنا هذا أن نحيط بجميع هذه الفوارك والمعارضات ولكننا نجتزئ بأكبر هذه الشروح وأبرزها وأجلها على الغاية من جملة تلك الأقوال ولعننا نخرج منها بالخلاصة الكافية إذا اقتصرنا على شروح ثلاثة من أساطينه وهو بورغان والإسكندر وسنطس وهم نخبة القائلين بالتركيب والانبتاق وولد لويد مورغان مشانه في سنة 1852 وتعلم هندسه الملاجي وعلم طبقات الارض ثم حضر دروس البيولوجيه على العلامه توماس هيكسلي ووعى في شبابه مختارات جيده من الشعراء المحدثين والاقدمين وحثه استاذه وهو في اثناء فتره التمرين على مطالعه الفيلسوفين هوركلي وهيوم وقراهما كما قرأ فلسفه ديكارت وسبينوزا وليبنتز وزاول التدريس في شعاب شتى من الثقافه العصريه بينها من التفاوت ما يدل على سعه الافق وغزاره الاطلاع ومنها العلوم الطبيعيه والتاريخ الدستوري واداب اللغه الانجليزيه وعلم طبقات الارض وعلم الحيوان وكان اول تدريسه في افريقيا الجنوبيه ثم عاد الى انجلترا فاسندت اليه مهمه التدريس في كليه بريستول فترقى فيها الى من منصب العماده خلال سنوات معدوده مكالمة ذهبوا في مبدا الامر تعديلا لمذهب هربرت سبنسر الذي يقول بان الارتقاء في عالم الماده العضويه وغير العضويه على السواء هو انتقال من البساطه الى التركيب ومن التشكل الى التنوع وكان من راي مورغان ان الانتقال من البساطه الى التركيب لا يكفي لتفسير ضروريه الحياه ما لم يكن في التركيب شيء جديد وقال بان التركيب يخنق الشيء الجديد على النحو الذي قدمناه في تولد المادي من الهيدروجين والاكسجين وقال كذلك باستقراء الخصائص النفسيه او الحيويه في الماده من اقدم الازمان وانما يتوالى تركيبها تبرز من خصائص نفسيه بعد ان كانت مكنونه في حاله التفرد والبساطه ودل على الاشياء في ذلك كمثل الهرم الذي يتسع من اسفله ويتحدد في اعلاه فالماده هي قاعدته السفلى والعقل هو قمته العليا وكل طبقه فيه لا يعلو على طبقة تحتها فانما تعلو ببروز الخصائص النفسية بعد الخفاء ودرجات الارتقاء عنده هي المادة في صورتها البسيطة مفردة اما المادة في احماطها الطبيعية الكمية ثم الحياة بلعظم وهو ارقى ما وصلت اليه الموجودات ولكنه طبقة جديدة من خاصه القديمة المستكنة في ابسط الموجودات ففي وسع ان تقول عقل الذرة وعقل الجماد وعقل الشجرة لأنها جميعا لا تخلو من عنصر العقل إما على حالة من النزارة التي تكفيها في كيانها وإما على حالة الاستقرار والاستكنان إلى أن تبرز البروز المعهودة في عقل الإنسان ومجمل القول في الاتصال بين العقل والمادة أنهما يتطوران معا ولا يتطور أحدهما من الآخر ولكنهما متنازمان لا ينفصلان فلا عقل بلا مادة ولا مادة بلا عقل في شيء من الأشياء وكان مورغن يسمي مذهبه هذا بمذهب التركيب المنتخب اي التركيب الذي ينتقي من المركبات صفه بعد صفه من خصائص الوجود سيلكتيف سيلتوسيز ثم قبيل اسم التطور الانبثاقي اميرجنت اوف اليوشن لانه ايسر على الافواه واقرب الى الاذهان ولا فرق بين مورغن وزملاءه الانبثاقيين اعتبار العقل والحياه من خصائص الماده المستكنه فيها منذ الازل ولكن لهم يخالف اكثرهم في اثبات الاراده الالهيه مع اثبات الخصائص الماديه فيسال غير مره وما الذي يخرج هذه الاطوار بعضها من بعض على هذا الترتيب العجيب ويجيب غير مره انه تدبير الاله او توجيه الاله فليست قوانين التركيب والانتقاء عنده بمغنيه عن العنايه الالهيه في نهايه المطاف اما ثاني الفلاسفه الثلاثه الذي يجمعون شتات المذهب هو الاستاذ صاموين الاسكندر وقد اصبح اسم الاسكندر وحده علما عليه وهو من ابناء استراليا ولد في مدينه سيدني 1855 وتخرج من جامعه ملبورن ثم من جامعه اكسفورد حيث اشتهر بالالباعيه والذكاء واحرز كثيرا من الجوائز والمكافئات وكانت الدعوه الفلسفيه الغالبه في عهد دراسته هي دعوه هيجل وتنميها مذهب داروين وتفسيرات هيكس وسبنسر كان بهذه المثابه أقرب إلى الواقعية منها إلى المثالية التي اشتعر بها هيدين في عصره ولهذا يعتبر الإسكندر من أساطين واقعيين وهذا الفيلسوف هو أوسع أنصار الفلسفة الانبثاقية نطاطا في شروحه وتعليقاته وأبعدهم أمدا في نتائجه وأشدهم تطوحا في مزاعمه لأنه يشمل الإله بأحكام مذهب التطول المبتئ ويقول إنه ثمرة من ثمراته هي الثمرة التالية لظهور العقل الوجود او هي الثمرة التالية ابدا لارفع الثمرات التي ترقى اليها التطور والانبثاق وكلما وصلت الماده الى طبقه من طبقات الارتفاع كانت الفكره الالهيه هي الفكره الثانيه لها ابدا بغير انتهاء فلاسكندر يجمع بين مذهب التطور ومذهب هيجل اذ يقول هيجل ان ماهو هو الوجود المطلق الذي يتمثل في حدود الوجود المشهود وان العقل الانسانيه هو اخر مثال وصل اليه الوجود في هذا التجدد الالهي وهو أرفع بكال ويرى الإسكندري أن المادة وباطهورها جميعا قد صدرت من مصدر واحد وهو الكون المؤلف من المكان والزمان أليس المكان فراغا إلا إذا عزل من الزمان وليس الزمان عدما إلا إذا عزل من المكان ولكنهما إذا اجتمعا وهما مجتمعان أبدا نجمت الحركة وهي أصل المادة وأصل جميع الموجودات ولا شك ان مذهب اينشتاين عن الزمان والمكان كان له اثر كبير في وقوع هذا الخاطر في وعي الفيلسوف ولكن الاثر الاكبر ولا شك يرجع الى مباحث العلوم الطبيعيه في الحراره والكهرباء ولا سيما المباحث التي قررت ان ذرات الماده تتحول الى اشعاع فاذا كان الاشعاع هو اصل الماده وكان الاشعاع مجرد حركه فلا جرم يخطر للفيلسوف ان حدوث الحركه في الفضاء هو اصل الماده في صورتها الاولى وان حدوث الحركه في الفضاء هو بعبارة أخرى اتصال الزمان والمكان لأن الزمان هو الحركة ووقوع الحركة هو اتصالها بالمكان فإذا حدثت الحركة فذلك هو اتصال الزمان والمكان وإذا وجدت الحركة وجد الإشعاع وتسلسلت الأشياء المادية من هذا الإشعاع ويتبدو على درجات فأدنى طبقات المادة بعد صدورها من الفضاء والزمان هي المادة ذات الخصائص الأولية وهي الحجم والشكل والعدد والحركة ثم تعلوها طبقة الخصائص التي تترقى إلى اللون والصوت والرائحة ودرجة الحرارة أو بعبارة أخرى إن الخصائص الأولية تدرك بجميع الحواس وإن الخصائص التالية لها تحتاج إلى التخصيص فتدرك منها بإحدى الحواس ولا تتم الخاصة للشيء إلا مع اتصاله بشيء آخر كما يتم اللون مع اتصال شيء بالنور ويتم الصوت مع اتصال شيء بالهواء لابد له في هذه الحاله من بعض التركيب قال في كتابه المفصل المكان والزمان والاله ومن الناحيه الاخرى اذا نحن استبدلنا كلمه النظام بكلمه المنظم لم نعد بذلك ان نسمي هذه الحقيقه الواقعه وان العالم يجري على مسرف يخرج منه النظام وفي وسعنا ان نسمي العالم الذي ندركه على هذا النحو الهم ولنسا او لعلنا بذلك نفسر ذلك الشرف أو ذلك الثلث المنطويين في ذلك الإجراء ولكن بأي معنى من المعاني يصلح إله كذلك الإله للعبادة إنما يصلح للعبادة على معنى واحد وهو أن نعود فندخل على فكرة النظام التي هي وصف لبعض الوقائع المقررة فكرة المنظم المدبر وهو الرأي الذي سبقنا فأضحطناه والذي نرجو أن نصنعه هنا هو شيء أقرب إلى التواضع والاعتدال من ذاك وأدنى إلى السياق العلمي المضطرب في بعض المسائل الأخرى ألا نحاول تعريف الله مباشرة هل نسأل أنفسنا هل هناك محل في العالم للصفة الإلهية؟ ثم نمحس حقيقة ذلك الكائن الذي يتصف من تلك الصفة ونرجع إلى الحاسة الدينية كي يطابق ذلك الكائن صفات الإله الذي هو أهل للعبادة فأين إذن محل الإله في مجرى الأشياء؟ إن كان له محل على الإطلاق في هذه المادة الشاملة التي تتولد من الفضاء والزمان لا يزال الكون يعرض بثاق بعدا بثاق لسلسله من الكائنات المحدوده يكتسب كل منها بخصائص وصفاته وارفع هذه الكائنات المعروفه لدينا هو العقل او الواعيه فالاته هو الكائن الذي يعلو على اعلى ما عرفناه ولما كان الزمان ابديا بغير انتهاء وكان هو مصدر البناء والارتقاء اليس في استطاعتنا ان نتخيله واقفا عند اخراج تلك الكائنات المحدوده التي تتسم بسمه العقل او الواعيه ولابد لنا من ان نرسل الفكره على الاتجاه الذي ترسمناه من تجارب المثاقسه السابقه التي تمخضت عن الصفه الرفيعه فان في الزمان والحضاء معفا يدفع مخلوقاتهما الى طبقه ارفع farfa كما دفع بها الى الطبقه العاقله او الواعيه وليس في العقل ما يدعونا الى الوقوف عند حد من الحدود بل نقول انه هو الحد الاقصى لما يبثه الزمان من الان الى ابد الاباد بل يكون الزمان نفسه على انتظار مولود اخر من مواليده ومن ثم يسوء لنا ان نتتبع سلسله الصفات ونتخيل تلك الكائنات المحدوده التي سميناها بالملائكه وهي كائنات تستمتع بوجودها الملائكي ولكنها تتامل العقل على نحو يعجز العقل عنه كما نرى العقل يتامل ما دونه من مراتب الحياه والموجودات السفلى وعلينا ان نسال كيف تقول العلاقة بين هذه الآلهة المحدودة المسمات بالملائكة وبين الإله الذي ليست له حدود؟ الإله إذن هو الطبقة المثالية التي تعلو على الطبقة العقل الواعية والتي يتمخض الكون الآن ليخرجها من أطوائه ونحن من وجهة الاستثراك الفكري على يقين من استجنال هذه الصفة في الكون وتهيئه بولادتها ولكن ما هي يا ترى تلك الصفة الموعودة؟ إننا لا ندري لاننا لا نقدر على التخلي بها ولا على تاملها ولا تزال بحاريبنا الانسانيه معده لاستقبال ذلك الاله المجهول ولا سبيل لنا ان نعرف ما هو ولا كيف تكون الهيه وكيف يشعر الاله بوجوده الا اذا امننا بصفه الالهه قبل ذلك الى عقال هل الالهيه صفه تتولى الصفات التي دونها من طبقه العقل الذي يكون هو ايضا على ما دونه من صفات وينبثق عنا تبلغه الكائنات مبلغا مخدورا من التركي والتنسيف وينظر الفيلسوف في التقدير والتخمين فيقدر ان الاله الاعلى الذي ينبثق عنه العالم هو من معدن الروح والعقل لانه هو الطريق الذي تؤدينا منها اليه ولكنه يشارك الموجودات في خصائصها الكونية كما يشارك الانسان العاقل في خصائص الماده وخصائص سائر الاحياء على نحو من الانحاء فالوجود على راي هذا الفيلسوف درجات هي اولا وجود الزمان والمكان ثانيا وجود الماده التي لا كيفيه لها غير الشكل والحكم والعدد وما لا يحتاج الى علاقه بغيره ولا حاسه مميزه لادراكه وثالثا وجود الماده التي تتكيف باللون والرائحه والصوت ويبدو بها التركيب ومبلغ التمييز بالحاسه التي تناسبها ورابعا وجود الحياه وتبدا بالاستجابه الحسيه التي تشبه في ظاهرها استجابه بعض المواد غير العضويه لبعض المؤثرات وخامسا وجود الحياه العاقله الواعيه وسادسا وجود الاله الذي يعلو ويعلو مع الزمان الابدي السرمدي بغير انتهاء والراي الذي يقول به المارشال كريستيان سانتوس لا يطابق راي الاسكندر في نتائج القصوى ولا في مبادئه الاولى ولكنه يلتقي في عقيده الانبثاق والتركيب بل يجعل الكون كله تركيبات كامله قواعد في مراتب التركيب وتستجد لها صفة لم تكن معهوده فيها قبل ثقائها من مرتبتها الى المرتبه التي تعلوها فليست ماده الكون شيئا واحدا متشابها متكررا على النحو الذي تخيله معظم الفلاسفه والعلماء ليست عنصرا فتافا متماثلا يتاتى عزل كل فتافه منه كانها جزء لا فرق بينه وبين سائر الاجزاء ولكنها مجموعه من التراكيب التي تتماسك كل تركيبه منها كما تتماسك بنيه الاحياء ولا ابتعاد بينها وبين ما حولها بل هي متاثره به مؤثره فيه كن جزء في التركيب ياخذ من الكل وياخذ الكل منه ويجري في ذلك على سنه الاعضاء في الاجسام ومن هنا جاء اسم الهوليزم الذي يطلق على هذا المذهب لانه تشتق منه كلمه هولو اليونانيه بمعنى الكل او المجموع فزامه تركيبه والعناصر الاوليه تركيبه والاخلاط الكيميه تركيبه وكل جباد أو نبات أو ذي حياة تركيبة كاملة تنزمها صفات تناسب ذلك التركيب والحياة هي الصفة التي تناسب التركيبة العضوية والعقل هو الصفة التي تناسب التركيبة الإنسانية وكل مرتقة التركيبة نزمت فيها خاصة جديدة لم تكن في أجزائها المتفرقة أو في التركيبات التي هي أقل منها في طبقات الوجود تقول الصمتس إن من طبيعة الكون ان يسعى الى تحصيل الكلية والكمال والبركه والهزيمه الحقه للانسان وللطبقات الاخرى من الموجودات هي في تلقيف الالم يكفي عن الجهاد او يكفي عن السعي في سبيل الخير والصلاح وان اللذعه التركيبيه التي تنبثق من اعمق اعماق الكون كالفوارة الحيه يضمن لنا اننا لا نواجه الاخفاق والحبوط وان امال الاستقامه والحق والجمال والخير مستكنه في طبائع الاشياء ولم تنتزع أو تضيع وقد اتفقت كلمات كلية والشفاء والكداسة Holiness Healing Holiness في مصدرها من اللغة وفي مصدرها من الواقع والتجربة وهي قائمة في المرتقى الوعي من الكون تنال حينا بعد حين وستنال مع الزمن منالا أصدق وأوفى وهذا الارتقاء والاكتمال في الكليات داخل الكل الأكبر هو السعر المضطرد وإن كان بطيئا إلى هدف الكون الكلي في النهاية أي أن الموجودات تستمد طبيعة التركيبة الكاملة من وجودها في الكون ويصبح الكون نفسه مفتقرا إلى التركيب الكامل لا يبلغه إلا من طريق التكامل والتراكم في تلك الموجودات وقد شاهد سمتس الحرب العالمية الأولى وهو يشتغل بإنضاج هذا المذهب في نفسه وفي ذهنه فلم تؤسه الحرب من طموحه إلى الكون الكلي بل رأى في محاولات عصبة الأمم عند إنشائها بشيرا بتحقيق الطموح إلى التركيبة الإنسانية القلية وما هي إلا خطوة في مرتقى الكون الكلي الذي تتعاخى فيه التركيب كما تتعاخى الأعضاء في الجسم الواحد سترتفع أجزاؤه عن مرتبة التنافر والعداء إلى مرتبة التآلف والصفاء وهذه الشعبة من مذهب الانبتاق لا تستلزم الإلحاد ولا القول بانبتاق الإله من مادة الزمان والفضاء بل يسأل أناس من أشاطينها من أين تأتي الخاصة الجديدة كل مرتبه التركيبات او المجاميع الكامله بعضهم يقول لعلها من مسؤولات كون اخر غير هذا الكون وبعضهم يقول لعلها من الله وقد نشات في البلاد الانجليزيه مذاهب فلسفيه اخرى غير مذهب الانفتاق اشتهرت فلسفتها في اوروبا وامريكا شهره تضارع شهره الانفتاقيين وعلى راس هؤلاء الفلاسفه هوت هيت 1861 الفيلسوف الرياضي الواقعي الذي يعرف مذهبه بمذهب الكيان العضوي اورجانزم لانه يقول ان الكون كله كيان عضوي بنيه حيه في تركيب اجزائه وان كل ما فيه من كيانات عضويه لها طبيعه الاجسام الحيه في تجميع الاعضاء وتشابه الوظائف العضويه فمذهبه بالثمه اولى المذاهب اي يذكر مع مذاهب البنيه الحيه وان لم يؤسس مذهبه على فكره الانبثاق واد هويت هيت ان الكون استنل على حوادث لا على الاشياء وكل حادث من هذه الحوادث يتجدد على الدوام ولكنه يحتفظ بالقديم كله من اقدم الازمان ولا يتاتى فصل حادث منه عن الكون بحذافيره لانه مشترك بكلنا في كوني من زمان ومكان ولا زمان ان الزمان هو هذا التجدد نفسه وليس بوجود مستقل عنه او بظرف له يحتويه ويسبقه او يليه وما بال زمان ليس هدا بكار معزول عن الحوادث التي تقع فيه ولكنه هو الصورة التي ندرك بها الامتداد وفيما عدا هذه السلسله الواقعيه من الحوادث المتجدده لا يشتمل الكون على وجود الاخر غير وجود الكليات الممكنه فان الحادثه يمكن ان تقع على صوره متعدده ولكنها متوقعه فهي صوره واحده نتيجه الصوره المتعدده هي الكليات الممكنه وهذه الصوره الواحده هي الحادثه الواقعيه غير ان الكليات من كده ليس لها صفه في الوجود الا بما يتحقق من الواقع في عالم الحدوث وعند هويت هيد ان الحادثه التي تبدو لنا شيئا من الاشياء هي بنيه عضويه كامله التركيب فذره نفسها بنيه عضويه لانها تختل وتفقد شخصاتها او شخصيتها اذا اختل تركيبها كما تختل بنيه الحيوان اذا اختلف فيه تماسك الاعضاء فليس في الموجودات عقل وجسم منفصلان وإنما العقل والجسم قطبان منازمان لكل موجود والترقي في التركيب هو الذي يرجح موجودا على موجود بصفات الحياة والإدراك وهذا الترقي هو تكوير بنية حية جديدة مليون درة من الهايدروجين هي مليون بنية حية متشابهة ولا زيادة ولكن إذا اجتمعت مليون درة مختلفة وكملت باجتماعها بنية جديدة فهنا يظهر الرجحان في بنية على بنيه وهنا يظهر الرجحان في بنية على بنية نشؤ في العالم حياة تساوي جملة اجزاءها وزياده على خلاف المفهوم في الحساب وهذه زيادته هي تطور الفكر والحياه فليس الكل مجموع اجزائه في كيمياء الحياه ذلك في الحساب صحيح اما في كيمياء الحياه فكلما اختلفت الاجزاء وتكاملت بها تركيبه جديده ظهرت فيها زياده على تلك الاجزاء لم تكن ملحوظه فيها وهي متفرقه ولكنه ظهور بعد كون وليس بوجود بعد عدم ولا ادعاء ارتفاع على غير اساس ويكمن في الحوادث مستقبلها كما يكمن فيها ماضيها لان المستقبل لا يخرج عن تجدد الحادثه بعد التوفيق بينها وبين الكليات الممكنه اي يتفق الحادث الواقع والكلي والممكن فتلك طريق المستقبل التي لا يعدوها ولولا الكليات الممكنه لكانت الحياه الجديده تكرارا للحادثه السابقه دون اختلاف ولجاء التكرار الي لا يوافق طبائع الاحياء تلك هي حقيقة الكون في منهب هويتهيد وأساطئ مدرسته التي تسمى تارة بمدرسة الكيال العضوي وتارة بمدرسة الواقعية الحديثة فأين مكان الله من هذا الكون الذي يتخيله الفيلسوف هل له مكان لازم فيه؟ نعم له مكان لا تتم من الكون حقيقة بغيره فتلك الكليات الممكنة ما الذي يقرر الخيرة بينها حين تصبح حادثة واقعة تلك الكثرة المتعددة ما الذي يستخرج منها واقعة واحدة هو الله وتلك الكيانات العضوية ما الذي يعادل بينها ويصاحب مرتقاها من تركيبة كاملة إلى تركيبة أكمل منها هو الله ولكن الله في هذا الكيان العضوي الأعظم إنما يتولى التعديل والهوزن فيه على النحو الذي يتولاه دماغ البنية الحية فهو يريد ويفعل ولكنه لا يريد كل ما يشاء ولا يفعل كل ما يشاء بل تأتيه دواعي الإرادة أحيانا من تلك البنية كما تأتيه منها دواعي العمل وميسرات التدبير والتصريف واذا التفتنا من البلاد الانجليزيه الى البلاد الامريكيه قابلتنا هناك مذاهب فلسفيه تناقل المذاهب البريطانيه في جانب وتفارقها في جانب اخر تلاقيها في فكره الالهيه المقيده وفي العجز عن التوفيق بين وجود الاله القادر على كل شيء ووجود الشر والالم في العالم وتفارقها في تعليل المشكله والخلاص المخرج منها واشهر المذاهب الامريكيه واجمعها لوجهات النظر المختلفه عندهم ثلاثه وهي مذهب ويليام جيمس 1842 الى 1910 ومذهب جوسيا رويس 1855 الى 1916 ومذهب جورج سانتياجا 1863 الى 1948 ويليام جيمس هو صاحب مذهب البراجميه أو مذهب الدرائع كما عرف في اللغة العربية والواقع في رأي ويليام جيمس هو مقياس الصحة في كل شيء فمقياس الصحة في المسائل العلمية هو تكرار التطبيق وتكرار النتيجة ومقياس الصحة في مسائل الأخلاق والآداب هو تكرار التطبيق وتكرار المنفعة الكبرى منها لأكبر عدد من الناس وقياسا على ذلك يحق لنا أن نؤمن بالله في المسائل التي لا تثبت بالتجربة العلمية ولا بالبراهن المنطقية إذ كان الإيمان يريح ضمائرنا ويطابق أشواقنا النفسية وعواطفنا الحيوية ومدام الطبائرنا قد أشرجت على وفاق تركيب الكون فإن العقيمة التي تستمد من تلك الطبائع لن تخلو من حقيقة كونية فما من حقيقة حسية لها عندنا دليل غير الانفعال بها على نحو من أنحاء الحس والتعقل وما من حقيقة روحية نحتاج إلى أكثر من هذا الانفعال الذي يتم به التجاوب بيننا وبين حقائق الكون وقد خطب ويليام جيمس جماعة من العلماء المثقفين فقال لهم إن الإيمان من أمثالهم يحتاج إلى شجاعة خلقية يحسن بهم أن يروض عليها العقول والضبائر وقال لهم في مقدمة خطابه إنه لو كان يتحدث في العقائد إلى جماعة من عامة الجند لنصح لهم بالتشجع على قبول النقد والأدلة العقلية في دراسة الأديان لأنهم أحواج ما يكونون إلى الفرية الفكرية في شؤون العقيدة ولكنه يتحدث يبقى خطب العلماء والفلاسفه فاحوج ما يراهم محتاجين اليه هو الشجاعه على احتمال تبعات الاعتقاد وان لم تؤيده التجربه العلميه والبراهين المنطقيه فانهم يخسرون اذا كانت العقيده صحيحه وجبروا عنها في انتظار تجربه او برهان الا ان المقدمات التي يستند اليها ويليام جيمس لم تمنع عنده ان يكون في الوجود اكثر من اله واحد او ان يكون قصارا الى اله الواحد انه اكبر من الانسان واقدر على معونته من سائر الموجودات فهو يقول في كلامه على صحائفه الدين ويبدو لي ان معالجه الديانه ومطالبها العمليه تجد كفايتها في اعتقاد بوجود قوه اكبر من الانسان تصادقه وتعطف على اماله وكل ما تسلمه الوقائع التي بين ايدينا ان تكون تلك القوه غير انفسنا الواعيه واكبر منها واوسع واعظم وكل قوه بهذه الصفه تغني اذا كانت فيها الكفايه للاعتماد عليها الفرضيات التاليه ولا يلزم من ذلك ان تكون قوه غير متناهيه او قوه منفردة فقد يكون قصارها انها نفس اكبر واقدس من نفس الانسان تمثلها نفس الانسان هذه تمثيلا ناقصا ولا يكون القول كله الا مجموعه من تلك الانفس الكبرى القدسيه على درجات واقدار مختلفه لم يجمع بينها كيان لا نهائي على الاطلاق ولا ارجو لما هنا تعدد الالهه على نوع من التعدد لا عدا في وعده في هذه الاونه لانني احصر مقصدي الان في اقرار التجهبه الدينيه في حدودها الصحيحه فمساله الاعتقاد في راي جيمس مساله بخت قد يعبر عنه البيتان المشهوران للمعري احسن تعبير حيث يقول قال المنجم والطبيب كلاهما لا بعث بعد الموت قلت اليكما ان صح قولكما فلست بنا ندم او صح قولي فالخسار عليكما أما جوسيا رويس فمذهبه أقرب المذاهب الحديثة إلى وحدة الوجود لأنه يقول لأن الله ذات تتصل بكل ذات من هذه الموجودات فالعلوم لا تعرفنا بحقائق الكون الكبرى ولا تكشف لنا عن كله المادة والحركة ولا عن كله الزمان والمكان وغاية ما نعلمه أن نرجع إلى معرفتنا بذاتنا فنستمد منها معرفتنا بالذات العظمى وهي الله فما هي الذات الإنسانية؟ ما هي هذه الشخصية المستقلة التي نسميها نفسنا؟ ونتميز بها مما حولنا هبنا منفردين وحدنا في عالم لا نشعر فيه بحي ولا جباد ولا بأرض ولا سماء ولا يكون فيه ما يدخل في الوعي ويتعلق بشعور هل يكون لنا يومئذ وعي أو شعور؟ وهل تكون لنا يومئذ نفس أو ذات؟ هل يكون لك وعي وليس هناك ما تعيه؟ وهل تكون لك ذات وليس هناك خلاف ذات؟ تقول رايس كلا إن الذات موقوفة على ما عداها وإن وجودها هو وجود غيرها وعلى هذا يصح أن يقال إن الذات لا تستقل بالوجود عن الأشياء وإن الأشياء لا تستقل بالوجود عن الذات فما دركوا وما نذكر أننا رأيناه وما تخيلوه أنه كائن أو يقول هو قوام ذاتنا وهو مساف وعينا وشعورنا وعلى قدر اتصال الإنسان بالموجودات تكون غزارة وعيه وسعة شعوره وعظمة ذاته فالاتصال بالكون أو الاتصال بالله هو أكبر تحقيق للذات وأثبت إقرار بالوجود وذات العظمى وهي الله هي التي تتصل بكل شيء وتحيط بكل شيء وتطلع على كل شيء وهي كلية الوجود لأنها واعية لكل موجود وقوام وعيها هو هذا الاتصال الذي يشبه اتصالا الواعية الإنسانية بما حولها ولكنه أوسع نطاقا وأبعد أمدا وأحرى بالخلود والدوام وهذه العقيدة الدينية هي عقيدة خلقية في صميمها انها تجعل الاثاره وملامسه الاغيار بمعيار الحياه الواسعه والذات المستفيضه والوجود الكامل والمذاق بالماسوره بدل فنيه في الذوات الاخرى فذلك هو الموجود حق الوجود وبدل فنيه في الله فذلك اعظم الاحياء وتكمله الثلاثه بجميع معاني التكمله هو جورج سانتيانا الذي لا يحسب فيلسوفا في غير القاره الامريكيه وفي غير الفتره الاخيره من القرن الاخير وليام جيمس وباترير الواقعيه الفكريه في القاره الامريكيه وجوشيا رويس يمثلان المثاليه الفكريه في تلك القاره ويبقى بعدهما مكان فاهغ لمن يمثل الواقعيه الشعبيه كما يفهمها جمهور كل يوم وكل مكان دون تفكير وبغير بحث طويل او قصير ويعتبر سنتيانا تكمله للفيلسوفين ببعث اخر يتعلق بالجنس الذي ينتمين اليه وليام جيمس اعرف في الامريكيه رويس بريطاني حديث العهد بالقاره اما سانتيانا فهو اسباني ولد في مدريد وعاش في جزر الفلبين وحضر العلم في لندن وحمل الجنسيه الامريكيه مع غيره من المهاجرين فهم في جملتهم يمثلون الخليط الامريكيا من عده اطراف ونقول ان سانتيانا لا يحسب فيصوتا في غير القاره الامريكيه لان الامريكيين الشماليين على التخصيص جعلوا لهم طابعا معروفا في كل مطلب من مطالب الحياه كما يجوب السرعه والاقتضاب والمساهمه في جميع تلك المطالب بمقداره ومنها الفلسفه والفن والعلم والتاريخ فللشعب هنا فيلسوف وفلسفه تمام الشعب لاعب وملعب وصحفي وصحيفه ونصيب مقسوم من كل موضوع وسيدي انا هو فيلسوف الشعب غير مراء لان فلسفته لا تتطلب ملكه واحده غير مفرطه لجبهه الشعب واواصاط القراء فالحس هو الحكم الاعلى في مسائل الفلسفه ومسائل العقيده وكل ما هو محسوس فهو حق او فيه من الحق في سيره لحياتنا في هذه الدنيا وحسبنا العقيده الحيوانيه التي تفهم شعورنا بالثقه من حصول الحاصل كما نتداوله بحواسنا ليس بالضروري لدى ان محصل العقائد الدينيه تمحيصا للتجارب العينيه ولا بالضروري ان نجد الغريزه في سبيل العقل والمعرفه لان العقل نلصق الغريزه ولا يناقضها فهذه العقائد الغريزيه ويسميها احيانا بالاساطير هي اخيله شعريه جميله نتقبلها كما نتقبل الشعر المعجب والصوره الملمقه ومنضيف صدري ان نتعصب عليها او نلح في تفنيدها فهي ان لم تكن قيمه قلبيه او قيمه فلسفيه فلا شك انها قيمه فنيه وقيمه شعوريه ولها الحق في الوجود بشفاعه الحس الغزير والذوق الذي توافقه والامل الذي ترضيه وهذه الماده التي يختلف الفلاسفه في صحتها لا ندري ما هي ولا يضيرنا ان ندعها للعلماء يكشفون لنا عن كنهها ويردونها الى اجزائها او الى اصولها ولكننا نخلقاء ان ندعوها بالماده ونكتفي بما نعرفه من اسمها ومسماها كما تسمي صديقه اسمه جورج وغير ذلك من الاسماء وانت لا تكشف عن شيء من اسراره وخباياه ولا تحلل أجزاءه تحليل المعامل ولا تحليل القضايا المنطقية ولا ينكر سانتيانا نظام الكون ولا تناسق قوانينه ولكنه يقول إننا نحسب الكون منتظما لأنه الكون الذي وجدنا فيه وأخذنا منه العقول التي نفهم بها النظام وهكذا كنا نحسب كل كون نوجد فيه ونقتبس منه عقولنا ومادة حياتنا لأننا لا نستطيع الخروج منه لنقشه على غيره ومع هذا نحسب نرقب كل حركه منتظمه في دنيانا فهل نرى انها تستوحى نظامها من حكم عقليه او حكم ادبيه يسأل سانتيانا هذا السؤال ويقول في جوابه كلا بل هي حكمه الماديه التي نقابلها بالعقيده الحيوانيه ونستوفي حقها بالاخيله والخوالج المشربه بروح التدين والايمان واول ما يفهم من ذلك ان الاراده الالهيه ان وجدت لا تريد ان ترى ادبا على غير هذا المثال وبعد هذه خلاصات موجزة لمدارس الفلسفه البريطانيه والامريكيه في العصر الحاضر لم نؤثرها بالتلخيص بانها اهم المدارس ولا ارجعها في ميزار الفلسفه ولكننا اثرناها بالتلخيص لانها تجمع الفكره الغالبه من شتى اطرافها وهي كما راى القراء فكره تقوم على قطبين او تتجسد بسمتين الاولى عجز الفلاسفه المحدثين عن التوفيق بين قدره الله على كل شيء ووجود الشر والالم في خلقه كيف يوجدان في هذا العالم؟ والثانيه محاوله الخروج من هذه المشكله بتعميم قوانين التطور وادخال الحقيقه الالهيه في نطاقها وليس في وسع احد ان ينكر وجود الشر والالم في هذا العالم باسره لان الاديانه والفلسفات ومشارع الانسان جميع تتلاقى في تحريم الشرور والمعاقبه عليها ومعالجه الخلاص منها ولكن المطلوب من الفيلسوف اذا تعذر عليه فهم العالم مع اعتقاده القدره الالهيه أن يمثله لنا في صورة أقرب إلى العقل وأصح في النظر وأثبت في البرهان وأن يكون إلهه معقولا إذا زعم أن الإله القادر على كل شيء غير معقول وذلك ما لم يسمعه واحد من أولئك الفلاسفة ولا اقترب من صنيعه بل لعلهم قد عرضوا على العقل الإنساني حلولا لا يقبلها ببرهان ولا يقبلها باعتقاد ولا يقبلها بتخمين ونحن لا نزعم أننا نحيط بحكمة الله فيما يلقاه الأحياء من العذاب والبلاء فيما يقع منهم او يقع عليهم من الايلام والاذا لكننا نبحث عن صوره للعالم اقرب الى العقل من صورته هذه فلا تكمل له هذه الصوره عندنا ولا نرى في ما طرحه الفلاسفه الا اشكالا يضاف الى اشكال فعلى اي حال كانوا يفهمون وجود الله القادر على كل شيء ان لم يكن في مقدورهم ان يفهموه على هذه الحال اما ان يكونوا لا فهمته على الاطلاق وإما أن يكون ومعه خلق كامل لا ينقص ولا يوند ولا يموت ولا يشتهي ولا يحرم مما بأونه ما يشتهي أما أن يكون الله القادر على كل شيء ولا خلق معه على الإطلاق فليس ذلك بأدل على القدرة ولا بأدل على الرحمة ولا بالأمنية التي يرتضيها سائر الناس إذا ارتضاها الفلاسفة المتعللون على قدرة الله وإما أن يكون ومعه خلق كامل فليس له معنى إلا أنهم يطلبون من الله أن يخلق إلها آخر يماثله في الكمال والسرمديه والاستغناء وكل فرض بفروض العقل البشري اقرب من هذا الفاضل المستحيل وليس بالمعقول أن يكون خلق كامل لا يشكو ولا يتألم ولا يتحول ولا يتبدل إلا أن يكون إلها آخر يخلقه الله القادر على كل شيء قادرا مثله على كل شيء إننا اذا تخيلنا 1000 انسان أو مليون انسان قوم بشيء من الملايين الانسان مقلوب فيما جميع على قدره الهي وكماله لم يكن هذا التخيل اسلم ولا اقرب الى صدق مما نراه في العالم على نظامه المعهود ولماذا يستأثر هؤلاء بالحياه والدوران وتسمى ذلك عدلا من الله بينهم وبين من هو قادر على خلقهم بغير انتهاء وكيف يخلقون لهذه العده وهم كاملون سرمديون وكل منهم في استغناء الله ودوامه بغير اختلاف إذ يعتبر العقل لا يستريح الى صورة إله قادر على كل شيء وليس معه خلق كثير ولا قديم ولا سعيد ولا شقي على الاطلاق وكان العقل لا يستريح الى صورة الإله القادر على كل شيء يخلق إلها آخر قادر على كل شيء مثله بغير فارق بين الخالق والمخلوق فماذا بقي للعقل من صورة يستريح اليها بين هذه الصور غير صورة العالم كما عهدنا وكيف يقول ان كل محدود ولذلك مرور تلك الحدود مظهر من النقص والالم والحرمان ان هذه الصوره لا هي اقرب صوره يقبلها العقل مع وجود الله القادر على كل شيء وليست هي بالصوره التي تناقض وجوده وتعضل على العقل في التخيل او في التامل او في الارتقاد اما اله و لا شيء اما اله الخالق و اله المخلوق بغير فارق بين الالهين وان هذا العالم كما اعهدناه ونحن نجهل عقباه او لا نملك ان نقيس العقبه السرمديه على مسجدنا ومع اعتبار هذه الصوره من المعقول لم تترك للعقل البشري يبتليها بغير مسوغ من تجاربه المحدوده في حياته الفكريه او حياته العاطفيه او حياته الاجتماعيه على تعرف بالاجيال فقد يصل بين الطفل واميه فارق 20 سنه او دون ال20 وهذا الفارق الصغير هو الذي يسمح للابي في ذخيره قلبه أن يبتسم وهو ينظر إلى دموع ولده الذي يتولاه بالطربية والتأديب ولا يعلم الأب من نفسه أنه قاس غليل ولا الناس يعلمون فيه القسوة والغلطة من أجل هذا التماين في الشعور فيكبر نبه نفسه فلا يتهم أباه لأنه يبتسم لتلك القسوة المزعومة كما ابتسم أبوه وهو دامع العينين فإذا كان هذا ما نسمح به لفارق عشرين سنة فبماذا نسمح لفارق الآباد والآزال؟ وما أجد بكاء الطفل إلى جانب ذلك البكاء الهازم قياسا على فارق العلم وفارق الزمان وقد يحب الإنسان إنسانا فيلتذ الألم والعذاب في حبه ويتخذ من ألمه وعذابه خذاء لتلك المدعة النفسية وعلامة على الوفاء والإنثار ويجوز أبعاف ذلك في شريعة الحب الإلهي إذا جاز ذلك وأمثاله في حب الإنسان للإنسان فمن حق الوجود الإلهي أن يكون له في قلوب عارفيه فب لا يضرعه فب فان محدود دهواه لما نتخينه من صفات قل ما تصدق في غير الخيال ونحن ننظر إلى حيز واحد من التحفة الفنية الخالدة ولا نرى فيها إلا بقعة تقبح في النظر أو قطعة من الحجر والطين ولا نقيش التحفة الفنية مع ذلك على البقعة الشائعة في الحيز المحدود ولو طال أجل هذا النوع الإنساني أضعف مطاله لما كان في تلك البقعة الشائعة غير ذرة هباء لأنه بقعة ضئيلة في صورة تتناول الدهور التي لا تحصيها والمكان الذي لا نستخصيه فمن أين لنا أن نقيس جمال الصورة الأبدية على بقعة الحاضر كما تمثلناه وكيف نحصر الآزال والآباد في لوحة من حاضر عبر وكيف نستوعب بالحواس ما تضيق به الحواس بل تضيق به العقول ولقد كانت هذه الفترة الخاطفة في سعة الأبد الأبيض دليلا حسنا على ما سيكون محاولا أو لوجا أن يكون لأننا أيقنا بما أحصيناه فيها أن آلام الأحياء ليست من آلام الجساد على غير طائل بل هي وسيلة الارتقاء والانتقاء وهي التفرقة التي لا تفرقة غيرها بين الفاضل والمفضول وبين المحمود والمذموم وهي مزيد يذاق به طعم الحياة وبغيره لا يعرف لها طعم الولدح هذه الملمات في دنيانا لا تدعو كل عقل عن إدراك إله القادر على كل شيء لأننا لن ندرك صورة أخرى هي أقرب إلى عقولنا من هذه الصورة التي لا تناقض فيها وهي تنفي التناقض الذي يواجه عقولنا من غيرها تنفي تناقض القول بأن الله قادر على كل شيء ولا يخلق شيئا وتنفي تناقض القول بأن الله لا مثيل له ويخلق إلها آخر يماثله بعيد خلاف ومهما يبقى من مشكلة السر مع هذا التفسير أو بغير هذا التفسير فالكون الذي يخلقه إله قادر على كل شيء وتديره حكمه تتعالى على العقول اقرب الى القبول من الاله المتطور عن الماده العمياء لانها موجوده منذ القدم على النحو الذي يخرج منها الالهه فلماذا تخرج منها الالهه بعد ظهور متتابعه وكيف يقدر نجومها لاخراج الالهه ومنهم دون الالهه من الاحياء هذه الالهه المتطوره لم لن تثبت لنا بالبرهان المنطقي القاطع ولم تثبت لنا بالتجربه العمليه ولا تثبت لنا بالايمان لانها لا توافق طبيعه الايمان وكل ما فيها انها تخميل لمفهوم الخيال ويلتمس لها القراء والشكوهات من بعض الظواهر العلميه التي لا تستقيم في تفسيراتها وتأويلاتها على حال ونحن نحاول ان نفهم التطور في كون غير محدود فلا نستطيع ان نفهمه ولا ان نحربه الى المفهوم ان الكون غير المحدود لم يبدا في زمن معلوم فيقال انه يحتاج في تطوره الى زمن معلوم ولم يبدا منفوصا من بعض صفاته وقواه فيقال انه قد استتم هذه الصفات والقوى بطريق التطور والارتقاء ولم يبدا حركته في خط مستقيم ف يتحرك من نقطه الى ما بعدها في الزمان او المكان وكل تطور فيه فهو قول يحتاج الى تصديق لا يحتاج الى دين من الاديان واذا تجاوزنا عن هذا فنحن لا نفهم التطور في الكون المادي الا بالقياس الى مخلوق به حياه ثم بالقياس الى حادث مقصود قبل وقوعه لازمان فلماذا يقول الماء ارقى من الهيدروجين والاكسجين لا يكون كذلك الا اذا قدرنا انه انسب لتكوين بعض الاحياء هذه السيوله ليست ارقى من الغازيه وليست ممتنعه عن الغازات واذا قلنا انها اجمل في منظرها فهو قول مشكوك فيه ولن يكون الحكم فيه الا لحي من الاحياء ولمذا تطور المشمومات والمضرورات والمسموعات ارقى من ذوات الهجوم والاشكال بلا رائحه ولا لون ولا صوت ولا تكون كذلك الا اذا كانت الحياه هي معيار التطور والارتقاء بين جميع الموجودات وكانت مقدوره على نوع من التقدير قبل ظهورها بازمان ولماذا تكون الكواكب الدواره اجمل من السديم المتوهج الهائم في اجواء الفضاء انها لا تكون كذلك الا لانها اصلح لمعيشه الحي في بعض ادوارها واجمل في النفوس والعيون فلماذا يحصل التحول من دور الاشتعال السديمي الى دور الكوكب ضربا من التطور والارتقاء انه في وضعه العلمي دور من الذبول والهدوء لانه علامه على تسرب الحراره وتفقد الطاقه ولزوج الماده الى الجمود اذا كانت هذه الخطوه مقدمه لظهور الحياه لانحدار القوى فتلك علامه قصد وتدبير وليست علامة القانون الآلي المضطرد في مجاهل الضورة العمياء وغاية ما أثبتوا هؤلاء الفلسفة التطويون أن العقل أرقى من الحياة وأن الحياة أرقى من المادة وأن العالم يستقيم في طريق الارتقاء فلماذا يكون نصيب الكون من العقل هو النصيب المحدود؟ ويكون نصيبه من المادة منذ امتدام من الذي لا أول له نصيبا غير محدود؟ إن هؤلاء الفلسفة كثيرا ما يعيبون على المتيقنين بالاديان انهم يخلعون التصورات الانسانيه على حقيقه الله وعلى حقيقه الوجود وانهم يتصورون الله خالقا كما يتصورون الانسان في خلقه لبعض المسؤولعات وواقع الامر ان هذه العاده الذهنيه تهاجم اولئك الفلاسفه وهم يهربون منها لانهم يتصورون الكون كما يتصورون الانسان في مراحل حياته يتصورونه طفلا فصبيا فيافعا فشابا فرجلا فكهلا يترقى في ملكات الجسم والعقل يوما بعد يوم وعاما بعد عام يتصورونه كذلك وينزون أنهم فرضوه كونا غير محدود في قوة ولا أجل ولا اتساع فكيف ينمو نمو الأحياء المنظورة إلى آجال وإلى أي غاية يترقى وليس هناك غايات ولا بدايات وإذا بلغ غاية العقل في الزمان الذي لا نهاية له فهل يتبع العقل بعد ذلك مقيدا بأحكام المادة كأنه لا يزال ذلك الوليد المتعثر في عجز التفولة أو يصبح قادرا على كل شيء بعد فوات الفرصة السالحة من قدرة على كل شيء أن يصبح قادرا على كل شيء لكي لا يقدر على شيء من الأشياء ولا يجد أمامه ما يعمله غير النظر إلى ما كان كما ينظر إليه العاجز عن جميع الأشياء فينشأ العقل الإلهي عبثا بعد الاستغناء عنه وتمام كل شيء في غير حاجة إليه وحال الفلسفة الفرنسية الحديثة بحدي زميلتها الفلسفه البريطانيه والفلسفه الامريكيه مع فارق في المعنى دون الاتجاه فاعظم الفلاسفه المحدثين في فرنسا هو هنري بيرسون صاحب مذهب التطور الخاصه ولعله قد سبق الفلاسفه البريطاني والامريكان الى التنويه بشان التطور في الحكمه الالهيه ولكنه يخالفهم في رايين جوهريين وهما التفريقه بين الزمان والمكان والتفريقه بين الماده والروح عندهم كما راينا أن الزمان والمكان وحدة لانفصال فيها وأن الروح خاصة من خواص المادة أو طور من أطوارها المكنونة أما بيركسون فيرى أن الزمان غير المكان وأن الروح غير المادة بل إنهما متعارضتان متناقضتان والحياة في رأيه أقرب إلى عنصر الزمان منها إلى عنصر المكان لأنها حركة لا استقرار فيها وأمثل ملكاتها وهي الذاكرة إن هي إلا زمن مخزون فذلك الغرائز الحيوييه في بعض الاحوان ونعدل الماده في رايه غير معدن الروح لان الروح صاعده الحره والماده هابطه مقيده وليس ادل على تباقض الطبيعتين من تعليل الضحك في رايه فنحن نضحك اذا راينا انسانا يتصرف تصرف الاله الماديه لانه تصرف لا يحسن بالحياه ونحن لا نضحك من ماده ولا من حشره مسلوبه الحريه ولكننا نضحك من ذي روح يتصرف تصرف الجماد والعقل الانساني يعرف بالحقائق المكانيه ولكنه لا ينفذ الى بواطن الحركه الزمنيه في صميمها وانما تنفذ اليه البداهه وهي عرف ما ترتقي اليه الغرائز الحيويه الا ان فامبسون لا يقيد العقل بالدماغ كما يفعل بعض الفلاسفه الماديين او الفلاسفه الاليين بل يقول ان العقل قد يفكر بغير دماغ كما يؤظم بعض الاحياء بغير معنى ليسق ماده الدماغ هي مصدر العقل الاصيل وما هي الا اداه تجهئ لتوجيهات العقل بعد الاستعداد الطويل واعتمادا على تعليق الحياه بعصر الزمان يبسط الفيلسوف اوسع الامال على مستقبل الحياه في الزمن الباقي الى ابد الابد فقد تعلو الحياه حتى تتغلب على الموت وقد يصل العقل حتى يحطم قيود المكان او قيود الماده التي هي عنده الصف بعنصر المكان أما الخالق في منهر بيركسون فليس كما صوره أصحاب العقيدة الدينية ولا كما صوره أصحاب الفلسفة الآلية أولئك قد شبها لهم عمل الخالق بعمل الإنسان فحسب الكون مصنوعا من مصنوعات إنسان كبير ليس له انتهاء وهؤلاء رانت على أفكارهم غاشية الصناعة فحسب الكون على مثال الآلات الضخام التي تدار بالبخار أو الكهرباء في دقة وإفكام ومفصل القول بين الفريقين على مذهب باركسل أن القوة الخالقة أو التطور الخالق موجود في الكون وليست موجودة خارج الكون وأنها حركة دائمة تلقى العنة من مقاومة الجمود الدائم وهو جمود المادة الصمع على أن المشكلة الكبرى كما قدمنا هي اعتقادنا أن القوة الخالقة هي في الكون وأنها مقيدة به ثم يأتي منها الخلق على أطوار لماذا يأتي خلقها على أطوار مع الزمان؟ لماذا لا يحدث دفعه واحده من ازل الازل اه هي تزداد وتنتصر ام ان الماده تلقى وتنهزم ان المعسكرين والسلاحين والجيشين والقيادتين كلها قائمه من عهد ليس له ابتداء فلم التطور ولما التغير في الزمن وما هي العقبه بعد النصر المبين من هولا والخذلان المبين من ذلك ولنتقل من الفلسفه الانجليزيه والفلسفه الفرنسيه الى فلسفه تورمان فلا دار هنالك مذهبا افضل من هذه المذاهب في ادراك الحقيقه الالهيه وتفسير الطبيعه وما بعد الطبيعه على وجه يرضي العقل ويريح الضمير والمعروف عن البلاد الجرمانيه انها بلاد مخصبه بالفلسفه الالهيه ونريد بها الفلسفه التي تعنى بما وراء الطبيعه ولكنها في النصف الاخير من القرن التاسع عشر لم تخرج في هذا المجال مذهبا جديدا يضارع مذاهب الفلاسفه الجرمان المتقدمين على ذلك الجيل وازداد فلسفتها بعدا عن هذا المجال في الزمن الاخير فكان اشهر المذاهب التي شرحوها كالظاهريه فينومينولوجي او الوجوديه اكزيستنسيسم ومنصرفا الى وضع المقاييس لتمحيص الحقائق والتفريق بين نطاق العلم ونطاق الفلسفه ونطاق التجارب النفسيه وربما اعرضوا كل الاعراض عن مسائل ما بعد الطبيعه كانها موضوع ميؤوس منه ومن تناولها منهم لم يتوسع في هذا توسع الفلاسفه الذين اعتبروها موضوع الفلسفه قبل كل موضوع وقد نخص الفكره الالهيه بينهم بتلخيص الاراء التي رددها اشهر مفكريهم الى مطلع القرن ال 20 ويكفي منهم ثلاثه اوميتشا وهارتمان وشبنغلر وهم الذين قرروا في مسائل ما بعد الطبيعه رايا مستقلا لا يحسب شرحا من شروحي الكاثوليك او البروتستانتيه ولا يحسب حاشيه على مقاييس المنطق ومعايير العلوم فعند نيتشه 2844 الى 1900 ان الله قد مات وان الشجاعه هي الدين الذي ينبغي ان يتبين به كل انسان جدير بالحياه لان الشجاعه الزم ما يلزم النفس من خليقه او عقيده في عالم خالا من الله ويرى نيتشه ان العالم كقوه لا يتسع اي تخيل بلا حدود لان فكره القوه التي لا حدود لها تلاقد فكره قوه ذاتها في الصميم ومن هنا تعدم الدنيا وسائله تجديد الابديه وتتكرر فيها الكائنات ولا زالون متكررين بغير انتهاء وهذا التكرار هو عوض نيتشه عن البعث في نعيم السماء لان الامل في ذلك النعيم هو عزاء الضعفاء الذين تذكرت لهم حياتهم بالدنيا ففيه الغاء للحياه وليس فيه كذلك التكرار اثبات للحياه وعند ادوارد فون هارتمن ان الله ليس بذاته وانه غير شاعر بنفسه او صاحب انا كتشخص في كيان لان الذاتيه والانانيه ابعد شيء في راي هارتمان عن القداسه الالهيه ولكن الكون فكره واراده ذهما يقابلان عنده اله النور واله الظلام عند المجوس فالشر كله من عالم الاراده وهو عالمنا الذي نعاني فيه الالم والاثم وانما تمتحن الفكره بالاراده لتعود الى صفائها مجرده عن الوعي ومنزلهها عن الفناء وليس بالمستغرب في مذهب هارتمن ان يكون للاراده قصد دون ان يكون لها وعي وشعور بما تقصد اليه لان الغريزه الحيوانيه وهي وليدتها البارزه تقصد الى غايه ولا تعي ما تقصد اليه وليس الله في راي بنجلر 1830 الى 1936 الا اراده على عاده الالمان المحدثين في ترجيح الاراده على الفكره ففي كلامه عن تيان الروحي من كتابه انحدار الغرب يقول ان الله بالنسبه الينا الله الذي هو سعه العالم والذي هو القوه الكونيه والذي هو الفعال الوهاب على الدوام والذي ينعكس من فضاء العالم الى فضاء الروح القائم بالخيال فلا تحسه بالضروره الا حضور واقعيا هو ولا مساحة إرادة ويقترن بالثنائية المجوسية في العالم الأصغر وثنائية فوما وسيكي اليونانيتين ثنائية لازمة من الله والشيطان أو من أرمزد وأهريمن عند الفرس ويوهوا وبعل زبوب عند اليهود والله وإبليس عند المسلمين أو ثنائية الخير المطلق والشر المطلق بالإيجاز ولتلاحظا فوق هذا كيف يبهت هذان الضدان معا في إحساس الغرب بالوجود وعلى قدر ما تتراءل إرادة في الصراع القوطي على السيادة بين الذهن والعزيمة لتقرير مركز لوحدانية روحية تضمحل صورة الشيطان من الدنيا الواقعة أما في طراز القرن الثامن عشر فوحدة الوجود التي انعكست على العالم الخارجي من عالم النفس أسفرت عن التقابل بين كلمة الله وإحساس وكلمه الدنيا ودلت تمام الدلاله على ما يراد بالثقاب بين الروح والاراده وهي القوه التي تحرك كل ما يقع تحت سلطانها ولا استثناء للالحاد من هذا الشعور فان الملحد او الدارويني الذي يتكلم عن الطبيعه التي تنظم كل شيء وتنتخب ما تشاء وتوجد وتفني ما تشاء لا يخالف المؤمن بالله من ابداء القرن ال13 إلا بمقدار لفظة واحدة لأن الشعور بالدنيا لم يطرأ عليه تغيير وما هو إلا أن يتحول العقل من الدين إلى العلم حتى تبدو لنا الأسطورة المزدوجة في إصلاح الطبيعيات والنفسيات فالقوة حين تقابلها المادة والإرادة حين تقابلها الرغبة أو الشهوة لا تستمد إلى تجربة خارجية وإنما تستمد يستند الى شعور حيوي كامن وما الداروينية الا صيرة سطحية لهذا الشعور ولن تتخيل اغريقيا يستخدم كلمة الطبيعة بالمعنى الذي يستخدمه البيولوجيون كانها نشاط مطلق المنظوم وما قولنا ارادة الله الا من قبيل الحشو والتكرار لان الله او الطبيعة كما يقول بعضهم ليست الا الارادة وقد نفضت فكره الله بعد عهد الاصلاح ملامح الشخصيه والحسيه واوشكت ان تتمثل كانها اتساع الفضاء الذي ليس له انتهاء واصنحت في مثابه الاراده الكونيه المتعاليه على الكون ولهذا وجب هيئه نهض فن التصوير منذ حوالي سنه 1300 لفن الموسيقى اذ هو الفن الوحيد القادر في النهايه على التعبير الواضح عما نشعر به من فكره الله وكذلك تلاقى هؤلاء الفلاسفه المتفرقون عند توكيد الاراده في الحقائق الكوليه والصفات الالهيه الاراده او السلطه بعباره اخرى هي الحقيقه الكبرى في اصول الوجود وذلك هو موضوع الغبره التي تنطوي على عيبات كثيره للعقول فإذ توكيد السلطه في المذاهب الجرمانيه وتوكيدا الالهيه الدستوريه في البلاد الانجليزيه لم ياتي من مجرد اتفاق والموضوع العبره هنا ان الفلاسفه المحدثين ياخذون على المتدينين انهم يدخلون المشابهه الاداميه في فهم الحقائق المجرده فينسبون الى الله صفات واعمالا لا تصدر الا من الانسان ويتخذون ملك الارض نموذجا يفيسون عليه ملك الوجود ويفخر اولئك الفلاسفه بالترفع عن هذه العاده الذهنيه والتخلص من هذا الخلط بين المحسوس والمفهوم او بين المجسمات والمجردات ولكنهم كما اسر المشابه ولا يسلمون من الخلط بين الحكم الارضي فيما يحسونه والتدبير الكوني فيما يتخيلونه وهم يحاولون التجرد عن ضلالات الحس والخيال فالإرادة في المذاهب الألمانية هي كل شيء بين الأرض والسماء وهي الله أو هي القوة المسيطرة عن الوجود وهي أحيانا قوة عمياء غير واعية ولا شاعرة بما تعمل وما تريد لأن السلطة الغاشمة قوة عمياء أما هذه الإرادة فلا إطلاق لها في المذاهب الإنجليزية الحديثة ان اراده الحاكم لا تنطلق من جميع القيود في حكومه الدستوريه ترى عند فلاسفتهم مشموله بنظام واحد يسري على سائر الموجودات المشابهه الادميه لا تفارقها اولئك الفلاسفه الذين يفخرون بالتجريد والتنزيه ولا يظن ان الاراده العمياء تظهر بكل هذا التوكيد في المذاهب الجرمانيه وتلقى كل ذلك التقييد في المذائب الإنجليزية والفرنسية لو كان فلاسفة الفريقين قد تجرد حقا من وحي المشابهات والملابسات وبين العدوتين مع ذلك برزخ التقاء تتماثل فيه متاهب الفريقين فإن النزعة الغالبة في التراسة النفسية بين الألمان والإنجليز هي نزعة القول بالتركيب أو بالتركيبة الكاملة التي تتقدم في الاعتبار على الاجزاء والمفردات ومدرسه الجشتال الالمانيه او مدرسه الشكل المركب اروج المدارس العصريه بين النفسانيين في القاره الاوروبيه وهي معبيه بعلم النفس في المنزله الاولى ثم يشتق منها المشتقون ما يخطر لهم من التطبيقات في باب الحكمه الالهيه وفي مدائح الطبيعه وما بعد الطبيعه وخلاصة هذا المذهب أن الكل سابق على الأجزاء في تلقي المحسوسات وأن علم الإنسان بالكون لا يأتي من جميع المفردات بل من وعي المركبات ولا من مركب في قولهم إلا وهو مجموعة من مركبات أخرى يقسمونها إلى خمسة أقسام تختلف في الدقة والإحكام فمنها المركبات المادية غير عضوية كالحجارة وفقاقع الصابون ومنها المركبات الصناعية كالآلات وقطع الأثاث وأعشاش الطيور ومنها المركبات العضوية وتشمل كل بنية ذات حياة ومنها المركبات المتداخلة كاللحن الموسيقي الذي يتألف من نغمات أو كالعبارة المفهومة التي تتألف من كلمات ومنها المركبات الجماعية المتداخلة الهمم والقطعان والاسراب والعقل قد خلق ليدرك الاشياء مركبه ثم يحللها متى سنحت له حاجه الى تحليلها فهو يعول في ادراكه على ما يسمونه البصيره او الفطنه النافذه وليس تعويله الاكبر كما وقر في الاذهان قبل ذلك على اشتات الاحساس واجزاء المفردات فإن لم تكن تمت فطمة نافذة تبادر بإدراك الكل فلا إدراك ولا تذكر ولا خيال والحيوان الأعجم كالقطة مثلا نعلمها أن تحل الشبكة بيديها فتحلها بأسنانها إذا عاق يديها عائق ولولا أنها نفذت إلى الشيء جملة واحدة لم اهتدت إلى هذا الابتكار ليست العقدة في كمين ادراكها حركة يد تلامس خيطا ولا تعد هذه الحركة ولكنها شيء تنفذ اليه جملة بادراكها جمله فلا يتوقف على الاحساس بالمفردات ومن العبث ان تقصر الالحفاه الى جزء واحد وتضم اليه جزءا من هنا وجزءا من هنالك وتزعم انك قد احطت بالكل من طريق الاجزاء وانما الطريق المستقيم أن تنفذ إلى الكل وتعرف موضع الأجزاء منه ومرجعها إليه إذ لا يقف جزء القط على انفراد ولا يخلو جزء القط من علاقة يؤثر بها في غيره ويتأثر بها من غيره وتتجاوب فيها جميع الأجزاء كما تؤلف بينها التركيبة الكاملة أو البنية المتماسكة وارتباط هذا المذهب بالحكمة الإلهية انه مرتبط بكله العقل وكله الجسد وانه يضع العقل في الموضع الوسطي بين جماعه الاليين وجماعه القصديين او القائلين بامكان عزل العقل عن العوارض الجسديه فالاليون وعلى راسهم العالمان الروسياني بافلوف وباخترو يردون كل فكره الى الفواعل الجسديه حاضره وماضيه ومعلومه لنا او مجهوله لدينا يدل عليها المعلوم ويكررون تجاربهم في الحيوان لاثبات العلاقه بين التصورات والحركات العضويه والافرازات الجسديه وتعرف المدرسه المعتدله من دعاه هذا المذهب بالمدرسه السلوكيه بيفيو ريزم لانها تفسر السلوك بضرورات التجاوب بين المؤثرات والاعضاء وليس للعقل المجرد مكان عند هذه المدرسة سواء في الإنسان أو في الطبيعة أو فيما وراءها فالقصديون وعلى رأسهم ويليام مكدوغل الأمريكي يثبتون العقل المجرد وينكرون على بعض البيولوجيين والفيزيولوجيين دعواهم أن العقل من عمل الدماغ والأعصاب لأن ظواهر الحياة غير ظواهر الماده وظواهر العقل غير ظواهر الغريزه في الاحياء السفلى ولم يقرر العلم قط ما يمضي ان الدماغ الهاله العقل التي يعمل بها في الجسد ولم يثبت العلم قط انه مصدر العقل دون سواه وجماعه الشكل المركب او جماعه الجيستال وسط بين فريق الاليين وفريق القصديين لانهم يثبتون للعقل وجودا لا يتوقف على الاحساس ويتشعبون بعد ذلك شعبتين متقابلتين فمن فهم ان العقل كله مجرد قد يستقل عن الحواس كما يستقل عن الاحساس قال بالقصد وتاثيره في اعمال الانسان وقال فوق ذلك بالعقل المطلق وتاثيره في حركات الكون وعوارض الاجسام والنفوس ومن فهم أن الفرق كله فرق بين تلقي المركبات وتلقي الأجزاء وأن الفواعل الجسدية كافية لتفسير الإدراك العقلي على اختلاف مصادره فهو ينكر محل العقل المجرد ويحسب في مسألة الخلق والخالق من زمرة الآليين والماديين ولم تخل القارة الأوروبية من مذاهب أخرى غير هذه المذاهب ظهرت في البلاد السلافية في الروسيا مبولونيا او في البلاد السويتونيه الدنمارك والسويد والنرويج او في البلاد اللاتينيه في ايطاليا واسبانيا وبعض بلاد البلجيك ولكنها على الاكثر بين مذاهب ماديه بحته تقف عند حد الانكار ولا تتعداه وبين نظرات خاصه في ديانه المسيحيه تنضوي طاره الى كنيسه من الكنائس المعروفه او تنفصل عن الكنائس جميعا وتكتفي من الديانه بالعقيده الفرديه دون شعائرها الاجتماعيه فلا نحسبنا بحاجه في هذا السياق الى تخصيص مذهب منها بالذكر غير مذهب واحد لا يدخل في الانكار البحثي ولا في التفسيرات الدينيه البحته وهو مذهب بينيدو كوشي الايطالي الذي يلقب به جل الحديث انه يدين بالفكره مثلها ويخالفه في شرح اطوارها التي تتجلى بها في العالم وخلاصه مذهب كروشي فيما نحن بصدده ان الفكره هو الوجود المحقق الذي لا شك فيه وان الفكره الابديه يتجلى في حلقات متواليه ينسخ بعضها بعضا وتتجه جميعا الى مجاهده الشر والغلبة عليه وان هذه الاضداد المتراصفه بعضها ضد لبعض ولكنها ليست ضد للوحدة الكامله التي تنطوي فيها جميع الاضداد وان الاديانه طور من اطوار الفكر ولكنها خطوه مترقيه من خطوات الاساطير الاولى في تقديم الانسانيه الى الفكر الصحيح ولا محل للاديانه في رايي بعد ارتقاء الفلسفه وتجريدها من بقايا الاساطير قال في الفصل الاخير من كتابه ادب الحياه او مسالك الحياه ان العصر الذي نعيش فيه اتهم بهضم الديانات التي اصابت فيها الحياه الانسانيه منطقها واهداف سلوكها ومواطن استقرارها وامانها الا انها تهمه لاثبات لها لان عصرنا بهذا الذي صنعه قد صنع شيئا لا قبل له باجتنابه إن لم يكن هنالك بد من تساقط بعض جوانب القيمه من البنيه القديمه في خلال تعريه الديانات من جلابيب الاساطير وفي هذه الجوانب افكار نفيسه وفضائل لا يسعنا تقويمها مهما كان متصلا بالقضايا الاسطوريه ولكن عصرنا قد بادر الى استخلاص هذه الافكار والفضائل ووضعها في المكان اللائق بها بعد صقلها وتنظيفها وإثباتها في أركان صرح جديد هو أرسح وأنبل وأوسع وأقوى من صرحها المهدوم وإنه لفخر عظيم لجيلنا هذا أن يفلح في تأسيس ديانة إنسانية وعقيدة مصفاة تبزغ من محض الفكر الصراح ولكنه فكر تتجسم فيه الحياة أو يسخ بالجديد من الحياة ومواضع الملاحظه على هذا المذهب هي اولا ان الايمان بان الفكر هو الحقيقه المطلقه عجيب جدا العجب مع القول بان الماده تتقص في طريق الفكر وهو وجود غير صحيح وهو هو وحده الوجود الصحيح الذين يقولون ان الماده متلبسه بالفكر مشتمله عليه يقولون شيئا مفهوما اين يتخيلون ان الفكره متوقف على اطوار الماده وان كانت هذه الاطوار زعما غير مفهوم اما الذين يعرفون ان الفكر حقيقه مطلقه فما يقولون شيئا مفهوما اله يتخيلون ان الفكره يزداد او يترقى بمغالبه وجود غير صحيح وثانيا ان الابديه او اللانهائيه ليست مجموعه الحلقات المحدوده لان مجموعه المحدود محدود وليس امتداد فتره من الفكرات بجعلها في النهايه او البدايه شيئا بلا انتهاء ولا ابتداء وانما الابد فوق المحدودات وليس بمجموعه المحدوده بالغه ما بلغت من التعدد والاستطاله والاتساع وما كان الابد شيئا يسبق هذه المسافه من الزمان او يلحق بتلك المسافه من الزمان ولكنه شيء يحتوي الزمان والزمان لا يحتوي او شيء لا يعد الزمان قطعه منه لاننا اذا اخرجنا هذه القطعه من حسابه لم يخرج منه شيء ولم يكن في موضعها فراغ وثالثا ان عنصر الاسطوره غير عنصر العقيده وعنصر العقيده غير عنصر الفلسفه او المعرفه العقليه على العموم فان الاسطوره اذا عزلت عن العقيده لم تكن الا تشبيها فنيا يعوزه الرخام او ريشه التصوير اما الفلسفه فهي معرفه بالكون وليست كالعقيده احساسا بالكون فقصار الفلسفه ان يعلم الانسان ان الله موجود وليس هذا قصار التدين او الاعتقاد ولو كان هذا قصارا انساني من الاعتقاد لاغناه وجود الكون الاعظم وهو موجود لا شك فيه ولكنه يعتقد بالله ليشعر بالصلة بين نفسه وبين الله وبين الله وبين نفسه أو ليشعر بأن الله يعطيه الحياة لا بأن الله يأخذ حياته الأبدية منه ومن سائر الكائنات فالأسطورة والديانة والفلسفة ليست حلقات متوالية في سلسلة واحدة لأن الأسطورة يشعر بالصلة لا تزال باقيه في تعبيرات الشعر والفنون وفي كل تشبيه يراه الخيال في اليقظه او في المنام ولان الفلسفه قد تلقن كل ما عندها ولا تستأصل بذلك انصر العقيده من الوجدان وقد تمحو العقيده او تفسدها ولا يلزم من ذلك ان يكون بديلا منها او خطوه ثانيه لخطوتها فليست قدره الفلسفه على تقديم بعض العقائد دليلا على انها عقيده من عصرها بل هي دليل على انها تشح المكان لعقيده اخرى لا تبطلها الفلسفه ولا يكون بينها وبين الفلسفه علاقه النقيض بالنقيض وصح ما ذلك كله بكلمه موجزه ان الفلسفه والديانه ليست بالنقيضين ولكنهما ليست بشيء واحد فقد يوجد الشيئان المنفصلان ولا يتلاقان على اننا نحاول ان نستخلص من هذه المذاهب جميعا زبدتها التي تستمد من كل واحد منها فيبدو لنا انها تقضي بنا الى نتيجتين واضحتين النتيجه الاولى انها تدين كلها بالتطور او بالتغير من بساطه الى تركيب ومن وضيع الى رفيع ولكن لا سبيل إلى التطور ولا التغير إذا كان الكون كله مادة سرمدية لا مصدر لها ولا غاية إذ كل ما فيه اليوم قد كان فيه كل يوم فإذا لم يكن وراءه عقل يصرفه ويملك مقاديره فلا معنى للتطور فيه أما تصريف العقل له فلا ينقضه أن تغيب عنا إلى التصريف والتقدير إذن لازم منطقياً ان الماده الابديه لا تزيد ولا يجد عليها جديد ولكن ليس من اللازم منطقيا ان نحيط بكل ما يحيط به العقل المدبر بجميع الوجود والنتيجه الثانيه ان العلوم التجريبيه كانت ثوره على العرفان من طريق الفلسفه القديمه وعلى العرفان من طريق المنطق والقياس بغير تجريب وان هذه الفلسفات الحديثه جاءت ثوره على العلوم التجريبيه وعلى دعوى هذه العلوم انها دون غيرها مصدر المعرفه الصحيحه بالكون والحياه والثوره على الثوره اقرب الى الاقرار منها الى الانكار فاذا لاح للوهله الاولى ان هذه المذاهب الفلسفيه امعال في انكار العقيده والايمان فالنظره التاليه قد ترينا فيها مغزا غير ذلك المغزى واتجاها غير ذلك الاتجاه إذ هي إقرار لوسائل المعرفة التي تأتي من غير طريق التحليل والمشاهدة الحسية واعتراف للنفس بحق في الحكم على الوجود والموجودات لا يتوقف على المعمل والمشرة والمنظار وذلك عود إلى حق النفس في الإيمان وفتح لباب الإلهام والبديهة بعد ان اوشك الحس ان يغلق ويقيم عليه الارصاد ولن تفتح باب الالهام طويلا دون ان يطروقه الطارق المأمون